أَفَرَأَيْتُمُ اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وَلَهُ الأنثى تلك إِذًا قسمة ضِيزَى إن هي إِلَّا أسماء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ضعن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من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 ك تتسمية الأنثى وما له به من علم إيه يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن مت ولا عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما مِنَ من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 وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ شَأَتَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْسَّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تاهوا فغساها ما غسى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير